بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع أنا السلفي ان يقدم لكم هذه الماده الطالب في لله الذي خلق السماوات والارض وجعل قولنا في واليوم ثم الذين كفروا بربهم يعذبون هو الذي خلقكم من طين من امه وأجر مسمى عنده ثم أنتم تنظرون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم ودهركم ويعلم ما تكسبون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحد صمع لم يلد ولم يولد ولم, ولم يكن له كفوا أحد بل ما في السماوات والأرض قلوا له قالتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى امرا فإنما يقول كن فيكون وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم من خير سبحان الله وتعالى عما يشركون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الذين قروا بالحق وبه كانوا يعدلون وعلى التابعين وعلى التابعين لهم باحسان إلى يوم الدين وعلى التابعين لهم بإحتال إلى يوم الدين وعلى التابعين لهم ليحسنوا بيحتامن... لا في خطأ هنا إيه؟ ها لهم وعلى التابعين لهم الى يوم الدين لا ينحرفون عن سن ولا يعدلون بل اياها يقتفون وبها يتمسكون وعليها يوالون ويعاذون وعندها يقفون وعنها يرهبون ويناظرون وعلى جميع من سلك سبيلهم وقف آثارهم آف إلى, آف إلى يوم يبعثون أما بعد فهذا مختقر جليل نافع عظيم الفائدة جم المنافع يشتمل على قواعد الدين ويتضمن أصول التوشيد الذي بعث إليه الرسل وأنزلت به الكتب ولا نجاة لمن بغيره يدين ويدنه ويرشد إلى سلوك المحجة البيضاء ومنهج الحق المستبين شرحت فيه أمور الإيمان وخصاله وما يذيل جميعه أو ينافي كما له وذكرت فيه كل مسألة مصحوبة بدليلها ليتضح أمرها وتتجلى حقيقتها ويدين سبيلها واقتصرت فيه على مذهب أهل السنة والاتباع، وأهملت أقوال أهل الأهواء والابتداع، إذ هي لا تذكر إلا للرد عليها يعني ما هو ما يأتي بأقوال أهل البدع إلا للرب عليها وإرسال سهام السنة عليهم فقد تصدى لكشف عوارها الأئمة الأذلة وصنفوا في ردها وإبعادها المصنفات المستقلة مع أن الضد يعرف بضده، يعني ذكر اعتقاد أهل السنة يبين ضلال هؤلاء وحدهم ويخرج بتعريف ضابطه وحدهم فإذا صلعت الشمس لم يفتقر النهار إلى استبلاء يعني مجرد بيان عقيدة أهل السنة والجماعة هذا كافي في بيان ما عليه أهم الضلال من بعض قال وإذا استبان الحق والطبخ فما بعده إلا الضلال ورتبته على طريقة السؤال ليستيقظ الطالب وينتبه ثم أردفه بالجواب الذي يتضح الأمر به ولا يشتبه وسميته أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفه الناجيه المنصوره يعني الشيخ حفظ رحمه الله تعالى رتب هذا الكتاب على طريقه سؤال وجواب لأن هذا اسهل في التلقي لا سيما للمقتدر فعندما يطرح سؤال ثم يأتي بعد ذلك الجواب تثبت المعلومه اكثر وفيها سهوله في تلقيها قال والله اسال ان يجعله ابتغاء وجه الاعلى وأن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا نعمه منه وفضله إنه على كل شيء قدير وبعباده لطيف خبير واليه المرضع والمصير وهو مولانا فنعم المولى ونعم النصير اذن فهذه المقدمة بين لنا فيها المصنف رحمه الله تعالى من هذا الكتاب في أنه جمع فيه في تلخيص شديد على طريقة السؤال والجواب عقيدة الطائفة النازل المنصور عقيدة أهل السنة والجماعة، وهو يشير بذلك إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال افترقت اليهود على ثنتين وسبعين فرق واحد وسبعين فرق. واخترقت النصارى على سنتين وسبعين فرق وتفترق هذه الأم على ثلاث وسبعين فرق قالوا يا رسول الله قال إلا واحدة إلا واحدة كلها في النار إلا واحدة قال كلها في النار إلا واحدة قالوا من هم يا رسول الله قال هم من كانوا على مثل ما أنا عليه وأصحابي وفي بعض الروايات هم الجماعة وفي روايات أخرى هم من كانوا عليه أنا وأصحابي وهم الطائفة النادية المنصورة أو كما قال صلى الله عليه وسلم فهذا الكتاب يلخص لك عقيدة أهل السنة والجماعة يلخص لك عقيدة الطائفة الناجية المنصورة كذلك في بيان هذه العقيدة بيان كذلك لضلال ما عليه أهل البدع والابتداع كطوائف الرافضة والشيعة والصوفية وغيرهم من الفرق الضالنة وصنف الكتاب كما ذكر على طريقه السؤال والجواب فذكر أول ما ذكر في السؤال الأول قال ما أول ما يجب على العباد ما هو أول شيء يجب على العباد قال أول ما يجب على العباد معرفة الأمر الذي خلقه الله له وأقل عليهم الميثاق به وأرسل به رسله إليهم وأنزل به كتبه عليهم ولاجله خلقت الدنيا والآخرة والجنة والنار وبه حقت الحاقة ووقعت الواقعه وفي شأنه تنصب الموازين وتطفاير الصحف وفيه تكون الشقارة والسعاد وعلى حسبه تقسم الأنوار ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور أول ما يجب على العباد أول ما يجب على العباد أن يعلموا الأمر الذي من أجله خلق هذا هو الجواب ان يعلموا الأمر الذي من أجله خلقه ولذلك هذا السؤال أتى بسؤال آخر بعده يفصل الإجابة أكثر على هذا السؤال الأول قال ما هو ذلك الأمر الذي خلق الله الخلق لأجله أول ما يجب على العباد ما هو أول شيء يجب على العباد معرفه الأمر الذي من أجله خلق هذا مهم أول ما يجب عليك أن تعرف لماذا خلقت لماذا خلقت هناك أمر لأجله أن تخلق ما هو هذا الأمر؟ هذا هو السؤال الثاني ما هو هذا الأمر؟ هذا هو السؤال الثاني فالأمر الذي من أجله خلقت هو الذي خلقت من أجله السموات بالأرض هو الذي يضيعت من أجله الموازين هو الذي ستكون فيه الخصوم هو الذي تنفض من أجله مشاهد يوم القيامة وتكون عرصاتها وتكون الجنة وتكون النار هذا الأمر هو الذي من أجله أنت خلقت وهو أول ما يجب عليك ما هو؟ قال ما هو ذلك الأمر الذي خلق الله الخلق لأجله لماذا خلقنا الله؟ لماذا خلقنا الله؟ أهل الضلال ربما بعضهم يعبر ولا يعني والعياذ بالله يدري انه يكفر في تعبيره فيقولون جئنا لا ندري لماذا جئنا حتى يقولون هذا في الاشعار ويقولون هذا في كلامهم واشعارهم جئت لا ادري من اين اتيت وإلى ولا الى اين اسير ونحو ذلك فهو لا يدري هذا الشاعر المتخبط مثلا لا يدري لماذا جاء والى اين يسير وهذا ضال والعياذ لا مضل فأما لماذا خلقنا الله تعالى خلقنا لأجل هذا الأمر ما هو هذا الأمر قال قال الله تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين الله ما خلق هذا الكون عبثا إنما خلقه لأمر عظيم وما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلم فأخبر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الأولى أنه ما خلق الخلق عبد، وإنما خلقهم بالحق خلقهم بالحق ثم قال وقال تعالى وما خلقنا السماء, السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين, الذين كفروا الذين كفروا يظنون أنهم خلقوا لا لشيء إلا لأذل أن يعيشوا في هذه الدنيا وقتا ثم يموتون ولا يبعثون أو ظن أشد من هذا الظن جهلا كالذين ظنوا أنهم في الدنيا يموتون ويعودون ويعودون ونحو ذلك كهؤلاء الضلال الذين اعتقدوا ذلك من الملاحد، وغيرهم من أصحاب العقائد الفاسده أما خلق الإنسان فإنه خلق لغاية عظيمه لا لأجل أن يكون في الدنيا يأكل ويشرب ويموت ويرجع مرة أخرى أو يأكل ويشرب ويتمتع ثم يموت ولا شيء بعد الموت كما هو اعتقاد من أنكر البعث أو كما هو اعتقاد الذين ظنوا أنهم يبعثون مرة واثنين ومرات ومئات وآلاف وهذه دورة في الحياة هم يدورون فيها وهذا وذاك كلاهما ظاهر قال الله تعالى وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يغلهم ولتجزى كل نفس بما كسبت فبال من هذه الآية أن الله خلق هذه النفوس في هذه الأرض لأجل أمر عظيم هذا الأمر العظيم تعمل فيه فمن كسب في هذا الأمر خيرا فإنه سيجازى عليه ومن كسب في هذا الأمر شرا فسيجازى كذلك عليه ثم بين الله تعالى ذلك كما رتب المصنف الآيات. قال في آخر آية: وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون فبين الله تعالى لنا أنه ما خلق هذا الخلق إلا لأجل غاية عظيمة وهي العبادة. وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون نحن خلقنا لأجل أن نعبد الله. نحن خلقنا لأجل أن نعبد الله هذه عقيدة أهل الإيمان فهم يعتقدون أنهم خلقوا لأجل عبادة الله وأما أسباب الحياة من حولهم أو أما الحياة من حولهم فهي مجرد دار يمتحنون فيها في شأن هذا الأمر وهو أمر العبادة يمتحنون في هذه الدار وما حولهم في هذه الدار إنما هي فتم وأسباب فمن استعمل هذه الأسباب في طاعة الله وفي الوصول إلى ما يرضي الله عز وجل في عبادته فقد أفلح ومن استعمل هذه الدنيا وما فيها من أسباب في معصية الله فقد هلك، ولذلك فالسبب الذي أوجدنا الله من اجله هو العباد وما خلقة الجن والإنس إلا ليعبدوا نذكر شيئا من كلام العلماء في هذه الآية على سبيل التعليق على هذا الجواب اليسير قال الشيخ حضر حكم رحمه الله تعالى قال بل خلق الله تعالى الخلق ليعبدوه عز وجل بما شرعهم على ألفنة رسله وانزل به كتبهم ومع عبادتهم إياه لا يشركون بعبادته احدا كائنا من كان الله سبحانه وتعالى خلقنا لأجل العباد وهذه العبادة لا تكون إلا له وحده سبحانه وتعالى فلو ان العبد عبد الله ألف سنه ثم قبل موته عبد معه غيره لحظة واحدة مات كفر فإنه لو عبد الله ألف سنه ثم قبل موته بلحظة واحدة عبد معه غيره مات كافرا ولو أشرك مع الله ألفة ثم تاب إليه قبل موته ولو بلحظه ووحده ومات على التوحيد مات مؤمنا فهذا يدلك على أن الغرض العظيم من أجل خلقنا هو أن نعبد الله وحده سبحانه وتعالى ولذلك أتى بالسؤال الثالث الذي يبين ما هو المقصود من ذلك قال ما معنى العبد يعني الآية تقول وما صلقة الجن والإنس إلا ليعبده طيب ما معنى العبد ما المقصود من كلمة عبد قال العبد إن أريد به المعبد أي المذل المسخر فهو بهذا المعنى شامل لجميع المخلوقات من العوالم السفلي والعلوي من عاقل وغيري ورطب ويابس ومتحرك وساكن وظاهر وكامن ومؤمن وكافر وذر وفاجر وغير ذلك الكل مخلوق لله عز وجل مربوب له مسخر بتسخيره مدبر بتدبيره يعني معنى العبد فالعبد إن أريد به المعبد المذلل فكل الخلق معبدون مذللون كل الخلق إنسهم وجنهم مؤمنهم وكافرهم جمادهم وحيهم ومتحركهم وهكذا كل المخلوقات كلها معبدة لله عز وجل ومنها ما هو يعبد الله عز وجل طوعا ومنها ما يعبد الله كرم ولذلك معنى العبد على المعنى الذي فيه أنه مذلل مسخر فكل الخلق معبدون مذللون لله سبحانه وتعالى حتى الكفار أي نعم فالكافر عبد لله عز وجل رغما عنه هو ذليل مذلل مسخر فهو عبد لله سبحانه وتعالى قاهرا لله سبحانه وتعالى ولذلك هذه عبودية القهر وعبودية الاضطرار فالكل معبد الكل ذليل لله تعالى وأما إذا أريد بمعنى العبد المعنى الآخر قال ولكل منها رسم يقف عليه وحد ينتهي إليه وكل يجري لأجر المسلم لا يتجاوزه المثقال لله ذلك تقدير العزيز العليم وتدبير العدل الحديث ثم قال وإن اريد به العابد المحب المتذلل خص ذلك أو خص ذلك بالمؤمنين أو خص ذلك بالمؤمنين معنى العبد على معنيين. المعنى الأول العبد بمعنى العبد العبودية العامة العبودية العامة وهي التي يدخل فيها كل المؤمن والكافر والجماد والشجر والحجر كله يعقب الله والمعنى الثاني للعبد فهو العبد المحب المتذلل لله سبحانه وتعالى عبد محب متذلل وهذا خص به المؤمن او المؤمنون هؤلاء هم العباد المحبون الخاضعون لله عز وجل بحب وبتعبد اذا الكافر عبد ام ليس بعبد من أنه روح من العبوديه العبوديه العام القهر العبودية العام عبوديه القهر والتسخير اما المؤمن فهو عبد محب يؤذر على عبوديته أما الآخر فلا يؤذر على عبوديته ويعاقب على كفره يوم القيام ولذلك إن أريد به العابد المحب المتذلل خص ذلك بالمؤمنين الذين هم عباده المكرم وأولياؤه المتقون الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن العبد هناك عبد مذلل مسخر بهذا المعنى هي العبوديه العامه يدخل فيها كل الخلق وهناك معنى آخر للعباد وهم او للعبد هو العبد المختار المحب الذي يتذلل لله ويخضع حبا واختيارا فهذا ماجور عند الله سبحانه وتعالى ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله وبالفرق بين هذين النوعين يعرف الفرق بين الحقائق الدينية الداخلة في عبادة الله ودينه وأمره الشرعي التي يحبها ويرضاها ويوالي أهلها ويكرمهم بجنته وبين الحقائق الكونية التي يشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر التي من اكتفى بها ولم يتبع الحقائق الدينية كان من أتباع إبليس اللحي إبليس عبد ولا مش عبد عبد وإن رفض ذلك كذلك كل كافر عبد وإن رفض ذلك أما المؤمن فهو الذي يحبه الله لأنه عبد الله عز وجل حبا وتذللا وخضوعا مع هذا الحب فهذا العبد يحبه الله ويرضى عنه ويواليه أما الآخر فيبغضه الله تعالى ولا يواليه ولذلك قال والكافرين برب العالمين ومن اكتفى فيها ببعض الأمور دون بعض أو في مقام دون مقام وسطهم بقى. من اكتفى فيها ببعض الأمور دون بعض أو في مقام دون مقام أو حال دون حال نقص من إيمانه وولايته لله بحسب ما نقص من الحقائق الدين. يعني على قدر ما له من الخبوع والحب لله تعالى على قدر ما ستكون عبادته لله سبحانه وتعالى اذا فمعنى العبد اجتمل على النوعين من العباده العبادة العامة والعبادة الخاصة أما العبادة العامة فهي يقصد بها كل مخلوق فكل مخلوق عبد لله سبحانه وتعالى والعبادة الخاصة يقصد بها أهل الإيمان وهم الذين عبدوا الله حباً وخيراً السؤال الرابع قال ما هي العبادة؟ ما هي العبادة؟ معنى العبادة قال العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضح من الأقوال الظاهره والباطنة والبراءة مما ينافي ذلك ويضاب هذا تعريف العبادة كما عرفه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هذا تعريف جامع في الحقيقة لمعنى العبادة اسم جامع اسم العبادة لفظ العبادة جامع لكل ما يحبه الله ويرضى من الأقوال والأفعال الحقيقة الظاهرة والباطلة العباره العبارة نقطه عندكم ولا من الأقوال والأعمال موجودة, موجودة. طيب. والأعمال الظاهرة والباطلة فالله سبحانه وتعالى تعبدنا بذلك أنه يحب منا كل قول أو عمل يرضيهم سبحانه وتعالى ولذلك عرفها بهذا الأفضل. هي إتم جامح لكل ما يحبه الله ويرضح من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطن. مثال على الأقوال والأعمال الظاهرة ومثال على الأقوال والأعمال الباطنة. فالصلاة والزكاة والصيام والحج وصدق الحديث وأداء الامانه وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والجهاد للكفار والمنافقين والإحسان إلى الجار واليتيم والمسكين وابن السبيل والمملوك من الادميين والبهاء والدعاء والذكر والقراءة وأمثال ذلك من العبادة الظاهرة هذه أمثلة على العبادة الظاهرة الصلاة والزكاه والحج والصيام وبر الوالدين سواء كانت قولا أو فعلا هذه عبادات يحبها الله ويرضاه سبحانه وتعالى وهذه عبادات ظاهرة وسميت الظاهرة لأنها تكون ظاهرة للناس ويفعلها الإنسان بجوارحه الظاهرة بجوارحه الظاهر وأما الأقوال والأعمال الباطمة فهي التي مضارها على القلب امثله بقى للاخوال الاعمال الباطنه ايمان ها الايمان عموما النيه الصالحه ماشي الاخلاص الخشيه الخوف التوكل الرجاء الصبر وغيرنا كل هذه اعمال مدارها على القلب مدارها على القلب وهذه الاعمال يحبها الله يشبها الله ويرضاها سبحانه وتعالى ولذلك هي اسم جامع للعباد اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه اذا فالذي يقرا القران يتعبد آه. الذي يزكي يتعبد آه. الذي يخاف الله يتعبد آه. الذي يتوكل على الله يتعبد الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يتعبد إذا هذه العباد هذه هي العباد أي قول أي فعل يحبه الله ويرضاه ظاهرا أو باطنا فهذه هي العباد اذا مفهوم ذلك كذلك أن كل فعل او أو قول لا يحبه الله ولا يرضاه فليس من العباد ليس من العباد ف. سوء القول مثلا بذائعه اللسان هذه عباده مثلا الصلاة على غير هدي محمد صلى الله عليه وسلم بخلاف ما جاء عنه هذه عباده ليست وهي سميت طلاق لماذا لانها ليست هي العباده التي يحبها الله فالعباده التي يحبها الله عز وجل هي ما كان من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة بما وافق ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ولذلك يقول شيخ الإسلام العبادة هي طاعه الله بامتثال ما أمر الله به على السنة الرس على الرس هنا نذكر فائدة ونقش معها يعني قليلا ونخرج عن منهجنا في الاختصار لما لها من الفائدة على إخواننا في مجال التعب في مجال التعب لا سيما وان الناس تضاربت أقوالهم واختلفت مشاربهم في مسألة أحب العبادة إلى الله أو أحب منهج للعباده إلى الله سبحانه وتعالى كيف نعبد الله سبحانه وتعالى على احسن ما يحب واحسن ما يرضى اختلفت مشارب الناس في ذلك فذكر الامام ابن القيم رحمه الله عليه فائده عظيمه جدا في كتاب مدارج السالكين انقلها إليكم مختصره حول هذه المساله قال ثم أهل مقام اياك نعبد لهم في أفضل العباده وانفعها واحقها بالايثار والتقصيص أربع طرق فهم في ذلك أربعة أخمص يعني بتعبير بسيط جدا أحسن طريقة معبد الله عز وجل بها اختلف في ذلك اختلف الناس في ذلك فالصنف الأول قال عندهم انفع العبادات وأفضلها أشقها على النفوس واصعبها الصنف الأول قال أفضل عبادة نحن نعبد ربنا كيف إن إحنا نشق على هذه النفوس ونصاحب عليها الأمر وقالوا لأن لأنه أبعد الأشياء عن هواها وهو حقيقة التعبد قالوا لأن ذا يجعل النفوس تصطنم بذلك فيخالف هوى هذه النفوس إن إحنا هذه النفوس في العبادة ونشق عليها في التعبد وهذا منهج في الحقيقة منتهجه كثير من المتخوفه بل وتأثر به بعض السلف الذين خالطوا هؤلاء المتخوفة فكان أفضل منهج للعبادة عندهم هو إتعاب النفس وإرهاق النفس وإجهادها في التعب واعتبروا أن الـ الـ الـ الإتعاب لهذه النفس وجعلها في مشقه ومجاهده على الدوام هذا أفضل منهج قال شيخ الإسلام وهؤلاء هم أهل المجاهدات والدور على النفوس يعني يتعبون هذه النفوس حتى يصل هذا الأمر الى ظلم النفس أحيانا أنه ممكن الواحد منهم يقوم يمنع الأكل والشرب عن نفسه في أنواع معينة من الأكل والشرب يقول أنا ننأكل المأكولات الفلانين أو أنا سأكل بقدر كذا برغم أن نفسه وبابنه يحتاج إلى أكثر من ذلك مثل مثلا من يقول أنا لن اكل في اليوم إلا رغيفا واحدا عند كل وجه كما فعله كثير من المتصوفة وتأثر بهم بعض السلف الذين خالقوه فيقولون مثل هذه الأحوال ونفسه وبابنه يحتاج إلى ما هو أكثر فإذا احتاجت النفس عاقبها وقال لها لا لا ألبي لك ما تولي. واعتبروا ذلك هذا أفضل منهج له مع التعب معه. قالوا وإنما تستقيم النفوس بذلك إذ طبعها الكسل والمهانة والإخلاب إلى الأرض فلا تستقيم إلا بركوب الأهوال وتحمل المشاق وده منهج مشهور عن كثير من المصريفة كما ذكرنا وكثير من المتعبدين من الثلاث رحمهم الله الذين تأثروا ب. المتفوّز حتى تسمع أحياناً بعض الأخبار الموجودة لهم في بعض الكتب كثير على النبلاء ومدارج السالكين وغيره تجد أخبار مثل هذه الأخبار الواحد منهم مثلا يأخذ النار و مثلا يعني يعني يأتي إلى جسده ويلفه بالنار ويقول ذوح حتى تعرفين قدر النار وما عليك من يعني الله والبعض الآخر يحفر القبر ويدخل بداخله وينام بداخله ويقول حتى تعرفين قبر القبر ونحو ذلك البعض الآخر يشق على نفسه في المأكل والمشرب والملبس فلا يأكل انواعا معينة من الأكل أو لا يأكل إلا قدرا معينة فإذا احتاجت نفسه قال لا لا أطيعك فيما تريدين ولا, أشق ولا أشقن عليك حتى تتهذبين ونحو ذلك فهذا منهج لبعض الناس في العباد واعتبر أن هذا هو المنهد الأفضل أيها. ثم في الثاني كما ذكر ابن بن القيم رحمه الله عليه قال قالوا أفضل العبادات التجر وهو الزهد في الدنيا قالوا أفضل العبادة إنك تذهب في الدنيا والتقلل منها غاية الإمكان وإطراح الاهتمام بها وعدم الاكتراف بكل ما هو منها عدم الاكتراف بكل موامن يعني العزوف عن كل شهوات الدنيا ومتاعه ثم هؤلاء قسمان قال فعوامهم ظنوا أن هذا غاية فشمروا إليه وعملوا, وعملوا عليه ودعوا الناس إليه فقالوا هو افضل من درجه العلم والعباد فرأوا الزهد في الدنيا غاية كل عباده ونقفح وخوصهم رأوا هذا مقصودا لغيرهم وأن المقصود به عقوف القلب على الله وجمع الهمة عليه وتفريغ القلب لمحبته والإنابة إليه والتوكل عليه والاشتغال بمرضاته ودوام ذكره بالقلب واللسان والاشتغال بمراقبته دون كل ما فيه تفريق للقلب وتشتيت له خلاصة الكلام حول هذا الصنف أنهم اعتبروا أفضل العباد فرق زينات الدنيا وشهوات الدنيا وأخذو من الدنيا أو أخذ القليل من الدنيا والتفرغ للذكر والعبادة وترك الشواطئ حتى العلم وطلب العلم والعبادة ونحو ذلك بل التفرغ لعبادة الله والتعبد والذكر والتسبيح ونحو ذلك الصنف الثالث رأوا أن أنفع العبادات وأفضلها ما كان فيه نفع متعد ما كان فيه نفع متعدد يعني ماذا؟ إن ينفع غيره إن ينفع غيره فرأوه أفضل من ذي النفع الخاصص قالوا لا القائفتين للأولين نفعهم خاصص لا بل نحن نعبد الله تعالى بالنفع المتعدد. فرأوا خدمة الفقراء والاشتغال بمصالح الناس وقضاء حوائجهم ومساعدتهم بالمال والجاه والنفع أفضل قالوا له إحنا نعمل بما هو فيه نفع للناس فالنفع المتعدي أدره أعظم من النفع القفص فتصدوا لهم وعملوا عليهم واحتدوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الخلق كلهم عيال الله وأحبهم إليه أنفعهم لعياله والخبر فيه نظر راه أبو يعلم واحتدوا بأن عمل العبد قاصر على نفسه وعمل النفاع متعد إلى الغير وأين أحدهما من الآخر وهذا كلام جميل لولا أن هذه الطائفة أو هذا الصنف قصرت تعدي النفع المتعدي في الإيش؟ في الخدمات دون, دون المعالي المتعلقة بالعلم وتعليم الناس ونحولها وأحتج بأن عمل العابد قاصر على نفسه، وعمل النفع متعد إلى الغير وأين أحدهما من الآخر؟ قال ولهذا كان فضل العالم على العابد كفضل القمر على فائر الكواكب. الحقيقة هذا الصنف أفضل من الصنفين السابقين. هذا الصنف نفع متعد وهذا له أجر من ينفع، هذا له أجر من ينفع أين؟ قالوا وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم إذا النفع المتعدد ظاهر هنا في هذا الحديث يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم حمر النعم تنتفع بها أمن إنما هداية رجل واحد ستنتفع بحسناته أمن وسيكون هو كذلك له نفع بعد ذلك فتنتفع انت وينتفع هو والنفع منه يعود اليك فهذا نفع متعد واحتدوا كذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم من دعا الى هدى كان له من الأدري مثل اجور من اتبعه من غير ان ينقص من اجورهم شيء نفع متعد فلما هيعلم مثلا لما هينقل الدين لما هيبذل الجهد للغير نفع متعد مثل الذي مثلا, مثلاً آآ آآ يكنس مثلا الشارع ينظف الشارع يوم جمعه لاقامه صلاه الجمعه هذا نفع افضل من الذي مكث في المسجد من صباح الجمعه إلى يوم الجمعه يمسك المصحف ويترك الامر لا احد يقوم به مثلا يعني ربما جلس مثلا بعض اخواننا يمسك المصحف يوم الجمعه وينتظر في المسجد وربما لا يوجد من يكنس الشارع وينظف الشارع فهذا الذي ينظف نفعه متعدي والآخر نفعه قاصر على نفسه فخيرهما من كان نفعه متعدي وسأتي ملاحظة أخرى في الصنف الرابع واحتجوا بأن الأنبياء إنما بعثوا بالإحسان إلى الخلق وهدايتهم ونفعهم في معاشهم ومعابهم لم يبعثوا بالخلوات والانقطاع عن الناس والترهب كما هو حال الفئتين السابقتين أيه. ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أولئك النفر الذين هموا بالانقطاع للتعبد وطرق مخالطة النفس ثلاثة الذين قال أحدهم أنا لن أتزوج والآخر قال لن أفتر بل سأصوم ولا أفتر والآخر قال لن أأ... أقو... أقوم ولا أنا فأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر لأنه يخالف هديه صلى الله عليه وسلم. أما الصنف الرابع، وهم أحسن الأصنام، وهم أهل فلاح العبادة. قال: قالوا إن أفضل العبادة العمل على مرضاة الرب في كل وقت بما هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته. هؤلاء هم أفضل من عبد الله تعالى. قال أما أفضل العبادة العمل على مرضاه الرب في كل وقت بما هو مختبر ذلك الوقت ووظيفه هذا الوقت يعني على سبيل المثال بين الأذان والاقامه أفضل الأعمال الدعاء بين الأذان والاقامه مثلا على سبيل المثال العالم مثلا الذي عنده مسألة, مسألة تحتاج إلى بحث ونفسه تلخ عليه وتقول لها قم صلي أيهما أفضل يبحث المساله لأن هذا هو الأفضل الآن أن يبحث المساله الآن وهكذا قال فأفضل العبادات في وقت الجهال الجهاد يعني ما يكونش العدو موجود أو حتى في غزو ويدعى إليه الناس ويقول آخر لا أنا سأعتكف في المسجد الحرام لا هذا الوقت الجهاد فيه أفضل من الاعتكاف في المسجد الحرام طيب في العشر الاواخر من رمضان الاعتكاف افضل من الخروج للجهاد اللي هو الغزو يعني الغزو الاعتكاف افضل من الغزو وهكذا في العشر الاول من الحجة العمل الصالح افضل من الغزو وهكذا اي نعم أفضل كافضل العبادات في وقت الجهاد الجهاد وان ال الي ترك الاوراد وإن آل إلى ترك الأوراب الصفية انهزم المسلمون في بقاع كبيرة من أرض الإسلام بسبب هذا الفهم الخاص كان العدو يدخل أرض الإسلام والصوفيه متفرغون لماذا؟ للأوراب والأذكار ونحو ذلك ولذلك أفضل العبادات في وقت الجهاد الجهاد وإن آل إلى ترك الأوراب حتى لو هيترك اوراده مع القرآن مع الذكر نعم قال وإن قال إلى ترك الأوراق من صلاة الليل وصيام النهار عنده عدد قيام وعنده عدد قيام ليل لكن جاء وقت الجهاد والغزو أيهما أفضل لا الجهاد والغزو أفضل من الصيام والقيام في المسجد الحرام ولذلك عاد عبد الله بن المبارك على الفضيل بن عيام لما كان الغزو والفضيل معتكفا في المسجد الحرام ولا يخرج فقال يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب تبتلعب إن محن الآن في وقت العبادة المطلوبة فيه الجهة نعم وقد يكون في وقت ال... الاعتكاف أفضل من الجهاد نعم قال بل ومن ترك إتمام صلاة الفرض يعني إنه اللو... ومن ترك إتمام صلاة الفرض يعني إنه قد يكون الجهاد في وقت أفضل من اتمام الصلاه صلاه الفرض بدليل صلاه الخوف بدليل صلاه الخوف من في المعركه بيصلي الصلاه خفيفه جدا خفيفة جدا ولا اطمئنان فيها في الغالب وذلك لاجل ان هناك ما هو أعظم هذا الوقت العباده الأعظم فيه اتمام الصلاه وتطويلها ونحو ذلك ولا الجهاد بل الجهاد لا يليق ان ياتي مجاهد في أرض المعركة والمعركة دائرة ويقف يترنم بالقرآن ويطول في الصلاة لا هذا ليس بفقية ولا حالة إنما الوقت وقت القتال ولذلك يصلي الصلاة خفيفة بل ربما يصلي وهو يقاط وهذا مشروع نعم خلينا في الفقه بعدين كما في حالة الأمن قال والافضل في وقت حضور الضيف مثلا القيام بحقه مش انظر هذا الفقه العالم الأفضل في حالة حضور الضيف القيام بحقه والاشتغال به عن الورد المستحب يعني راجل مثلا حافظ وليه ورد قاله ضيف ضروري في وقت من أوقع. مش الضيف اللي هو الثقيل اللي هو زي ما بعض إخواننا طلبة العلم يتثاقلون على الشيوخ لا جاءوا ضيف لابد أن نستقبليه ما يقول شبابا عندي بالوقت أوراق وعندي مراجعات ولا استقبل الضيف لا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفا قال والأفضل في وقت حضور الضيف مثلا القيام بحقه والاشتغال به عن الورد المستحب وكذلك في اداء حق الزوجة والأهل يعني هناك مثلا حقوق للزوج وللاولاد لا يغلب بهذه بعبادته وتعبده في الأوراد والأذكار وقيام الليل هذا الحق كما فعل عبد الله بن, بن العاص لما كان يقوم الليل ويصوم النهار قال له النبي صلى الله عليه وسلم أعطي لكل حق حقه والأفضل في أوقات السحر الاشتغال بالصلاة والقرآن والدعاء والذكر والاستغفار ما يجيش في أوقات السحر مثلا ويتخير بحث المسألة مثل العالم مثلا العالم ما يجيش في أوقات السحر ويتخير بحث المسألة لا عنده أوقات أول اللي إن كان ضرورا وأوقات السحر أفضل العبادة فيها أمني يقوم ويصلي نعم والأفضل في وقت استرشاد الطالب وتعليم الجاهل الإخبار على تعليمه والاشتغال به يعني طالب أو يعني إنسان يريد أن يتعلم الإسلام أو يعرف الإسلام لا يتعلم الإنسان بأسرة المشاغل والشواغل ويتركه مثلا لا بل إذا كان هذا الأمر متودّبا فالأفضل العبادة في هذا أن تكون بتعليمه قال والأفضل في أوقات الصلوات الخمس الجد والنص في إيقاعها على أكمل الوجود والمبادرة إليها في أول الوقت والخرود إلى الجامع وإن بعد كان أفضل انظر هذه عبادات. نعم. قال والافضل في أوقات ضرورة المحتاج إلى المساعدة بالجاه أو البذن أو المال الاشتغال بمساعدته وإغاثة له لهفته وإيصال ذلك على أورابك وخلوتك. نسأل الله العافية. ده احنا بعض يعني إخواننا خصوصاً يعني إخواننا اللي بحفظ القراءات ظاهرة إن عجيبني. خصوصاً الإخوة اللي بيحطوا يعني كذبوا مش عايز يعمل أي حاجة خاص، وإن قيل له أقول لك غداً عندي ورد أنا أنا ما جبتش الوردة بتاعنا، طيب افعل كذا أنا مش فاضي، افعل ك... لا مش فاضي، انظر لا هو يريد لا عمل لدعوته ولا لمصلحة أحد من المسلمين ولا معونة مسلم ولا مش فاضي، بل والله من السخف أن بعضهم ربما تقول له تعالى اجلس علم واحد القرآن يقول لك مش فاضي اصل انا عندي اوراق انظر طب لماذا تتعلم هذا القرآن اذا كنت مش فاضي حتى تعلمه ايناها قال والافضل في وقت قراءة القرآن جمع القلب والهمه على تدبره وتفهمه حتى تأمل الله يراه ويخاطبه والأفضل في وقت الوقوف بعرفة الاجتهاد في التضرع والدعاء والذكر دون الصوم المضعف عن ذلك صوم يوم عرفه أفضل ولا الذكر والدعاء والذكر لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كره الصوم للحاد في عرفة والأفضل في أيام عشر من الاكثار من التعبد لا سيما التكبير والتهليل والتحميل فهو أفضل من الجهاد غير المتعين الجهاد غير المتعين والأفضل في العشر الأخير من رمضان نظوم المسجد فيه والخلوة والاعتكاف دون التفضي لمخالطة الناس والاشتغال بهم حتى إنه أفضل من الإقبال على تعليمهم العلم مش كده برضو؟ يعني العشر الأواخر من رمضان الأفضل عالم يقعد ويعمل مجالس في علم بعشر ساعات في اليوم ولا يتفرغ للتعبت في هذه الأيام لا يتفرغ للتعب في هذه الأيام والأفضل في وقت مرض أخيك المسلم أو موته عيادته وحضور جنازته وتشريعه كل عباده لها وقت هي أفضل العباد قال والافضل في وقت نزول النوازل وأذات الناس لك أداء وادب الصبر مع خلطتك بهم دون الهرب منهم فإن المؤمن الذي يخالط الناس ليصبر على أذاهم أفضل من الذي لا يخالطهم ولا يؤذونه مثلا والأفضل خلطتهم في الخير فهي خير من اعتزالهم فيه وأثور كثيرة ذكر الإمام رحمه الله تعالى ثم قال وهؤلاء هم أهل التعبد المطلق والأصناف قبلهم أهل التعبد المقيم فمتى خرج أحدهم عن النوع الذي تعلق به من العبادة وفارقه يرى نفسه كأنه قد نقص وترك عبادته مش يعني بتاع التخوف الاولاني لو اخرجت عن الصورة دي هيضطرق بتاع التذاهد في الدنيا فقط والتفرغ للأذكار فقط لو اخرجت عن هذه الصورة مثلا سيضطرق أصحاب العمل للعمل بالنفع المتعدي فقط وبحيث أن هذا يغلب في كل وقت عليهم هذا ايضا سيضطرق ولذلك أفضل العبادة أن تؤدى كل عبادة مناسبة في الوقت الذي يناسبها. طيب دي كانت العبادة المطلوبة ولا؟ أنا ما أعرفش الخبر ده لكن أعرف خبر النبي صلى الله عليه وسلم. لئن أسعى في حاجة أخي خير لي من أن أعتث في هذا المسجد أربعين ليلة. أربعين ليلة. إذن فكان لابد في هذا الوقت الحاد هي. السعي في حاجة هذا المسلم خلاصة القول أن هذا أفضل نوع من أنواع ألعب هذا نقف على السؤال الخامس إلى المرة القادمة ان شاء الله تعالى وننتقل إلى كتاب منهج السابق